قالك قتيته ذكرها من مغبر ولا مغبر ولا تعرفون من مصارنا بين عونه وآخرنا وحاضرنا الذين يتوثرون لو هي درسكم علينا في عذى واشرق انذائها باذن الله قال تعالى في المشروع لمن يريد صلحيه ذكر رسول الله عليه كل الفرنسي الى جهتان ما قال تبقى عن قيول نتوح أتيت مصرا تبتدين من الساعة وتحسب عنا الزمر طبل ريح وكل قوم تتقو رجو بحسن تديرك رقم الطريح خمسون من هم غير قتيل او قتيل من جريح قل لهم ان اضمروا عزتني او مساء من الطبيع دارت من على حالها والطيج باطل والتواكي سبور ذكاة عبرت نفسي من قصة الامت من قصة من قصة الإسلام في عباده وكفاءه وعنما نحب أن نستعيد هذا المات من حيوض المات الصحيح فلن نستطيع أبداً أن نستعيده إلا إذا سلتنا نستطريح الذي رسول به رسول الله عليه الصلاة والسلام إليه والذي وصل فيه أصحاب الله عليهم من بعضه أيضا لقد بيّن الله سبحانه وتعالى لرسوله وأصحاب رسوله وصلت هؤلاء جميعاً هذا السراط السوية المستقبل فبلغنا بلغ من أنجاد نتغنى فيه الله ونرجو أن تكون موليوم في حاضرنا ونرجو أن تكون لنا في يدنا نرجو أن تكون لجيهنا ونرجو أن تكون لأخفادنا هذا الذي نرجوه وهذا الذي نفرأه به الله لا بد له من ثمن يقدره إلى الله ذلك الثمن قدمه قد رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك الثمن قدمه قد أبو بس ذلك الثمن قدمه قد خلقاء الراتبون من بعده اين مقدمه في ذكر الرسول عراقه من الممالك التي اعلن فيها كلمه الله برك العالمين ولكن خدعت بكلمه التعييث اما نحن الان فلقد في كفره من اولاد الرسول عراقه الا قاموا فاطمه التي كثير على اعداء الله اما نحن نتقدم الزياده المسموعه من الحلوا وانوا واحتفنون العقائدهم وعقلاتهم ومعاملاتهم وحروبهم بما نزدل الله على مؤمند عليه الصلاة والسلام أما نحن الوام وكما قال أسيح ورئيس الجماعة نقصف لبناء نقصف لبناء لا يغنينا لا به سيئة إسلام الأن وإسلام الوام إن الإسلام بالأمر هو إسلام الوضع صلاة في شفاء الله رب العالمين عما الإسلام الذي كان في حلوث المسلمين بالأمر فليس هو أكدا الذي في حلوث المسلمين اليوم انظروا ماذا كان عليه المسلمون في عهد الرسول عليه الصلاة والصلاة من يكن لهم إلا رب فرعون تدرعون الله ويتهونه ويتوستلون به ويتوستلون به ويتوستلون عليه في كل لا أهمهم إذا أستددوا إذا أسلونا كل وكل سعروا بالعزة والكرامة لأنهم لا يستدون المسلوب بل يستدون الإخراج وإذا دعوا الله اعتقدوا أنه يجيبهم ذلك لأنه قريب منهم فقد قال لهم واذا أسألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعاة الضائدة دعا دعا عنه دعا فلاستجيبوني والمؤمن يجيل عنهم يرسدون آمن بهذا فكانوا يدعون الله وحده واشقون سماء السفة من أن الله سبحانه وتعالى تستجيب لهم دعاهم ولكن تعالوا إلى المسلمين اليوم ولا يكذبن أحد نتكلم بسن الله لا يكذب أحد إنما نتكلم بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام نرجو إذا أخذب إنسانا أن يكذب لله وأن يرضى لله وأن يحجد لله وأن يترى لله جرد العالمين أما نحن الآن وماذا نسمع وماذا نرى نرى كثيرا من المسلمين هو قوانه في قوانه في خلواته في عشاياهم وفي أسعاره وفي آسانهم وفي أسعاره لا يذكرون الله وإلا يذكرون غير الله رب العالمين وإذا ما أكبر الهائلات أن يذكر الله وحده اتبعزة قلوبهم بل قلت لك بطراعة بطريح إجاء أراب أحد منهم أن يذكر الله مرةً ولا تد أن شرك معه وغيرك هذا إذا تسترى في الله وبتعه أنا كثير يذكر ولا يذكرون الله لا تحيان ولا تحوظ وإنما يتوستلون بموته فأمنا الخير القيوم الذي يرى ويسمع كل شيء فأمنا المالك فأمنا الذي يجيبه ملكوت السماوات والأرض فأمنا السميع الكثير لا يسمع لها تبقاء الالبعاء فإننا القادر الذي وهب لنا القدرة والعزة لا يقدر أبدا على أن نتفي لنا ما سأل الله سبحانه وتعالى منه. عجيب ومنسق أعرض لا يرى لا يستفي السير إلنا هنا يصيبنا دين نستعى كراها إلى من عزه الناس ولا من نعلم جيدا الله لا يعطينا ما نطلب ولا يقوي سعينا شراءا انما من لم يكن عالا استهينا بالخداع وكان سعينا سعيا خائبا كما تعلم الناس في من ما الناس ماذا لهم كون تتردون من الخلق ويعانون به الخالق العظيم القدير ماذا لم يخطأتوا لا يقضون الله رب العالمين ماذا لم يجمرتوا لا يتخفون بسباء الله رب العالمين بينما الله قردونهم بينما الله تمارا على محمد عليه الصلاة والسلام ينزل إليهم كل ليلة إلى تنعيب كلها هم على طرفه الوطيرة هم على طرفه الوطيرة هم قعود هم طيان والله سبحانه وتعالى ينزل غيري واقول انا من ذاا ساجيبها الا من مستغفر الاخره الا من سائر القافيه يا لرحمه الله الرحمن باعباده هم على اثر الرجل دائما سؤاته في نفسه يمين انطاقه الله امنينا أو اوقاتنا فإن الله يلدي دعاءهم ويعطيهم حسبه سبحانه وتعالى أن يكون الدعاء من ورائه خالص ومن وراء نية تبتلي فيه ودى الله برتي إن نسواكا تسرية الله لو أن إنسانا خاطب إنسانا وضع قدما على قدم لاتهبه بسوء الأدب لو أن إنسان خاطب فيه ونائه أو طلب ليك سيئاً وحساك إليه وسوناهي لا قلت عنه إنه قليل الزوء سيئ الأدب. لكن الله تدعوه عن طمائم فعلاً وعنك على جنبك فعلاً وهي الملك وهي الرب وهي, وهي الإله العظيم لكنه لا يستهلك أبداً بسوء الأدب ولا بكلك الزوء بل إنه لا يسمع لك ويستجيب لك كفير ربك من من الموت بل من من من الأخير يأتي سبايا يأتيه الله رب العالمين سبحانه وتعالى أهذا رب وصحة نفس ربه أهذا رب يجيب لنا أن نسروك إلا نفسه نسرو غيرك أهذا رب يجيب لنا أن, يجيب لنا أن آل الله الذي سمى نفسه الرحمن وثمى نفسه الرحيم الله الذي قالك في شابه فتبرقكم على نفئه الرحمة آل الله الذي قال لك وما من ذاتك في الأرض إلا على الله رفتها آل الله الذي قال لك كل هذا فتسألنا الله لن نفس الله يستطيع أن يمنا عن نفئه فرًا ولا أن يجب نفئه نفعًا تذكر يا أبي إن العاقل لذا سرك نسه وعقله وإذا سرك نسه وزمه فإنه ليأمن أنه لا يقد أن يأمن على الله في كل شيء ولا يقد أن يتوقف على الله يرف العالمين في كل شيء هكذا كان يفعل المسلمون بالأمر وعرض أن يفعل المسلمون الوامر فما كان يفعل المسلمون بالأمر المسلمون نزل عليه المتشاق اللاهرة في العالمين فقد تم نكته بأثنائه ووصف نكته بخشاته التي يشريح بكماله وجلاله وما رأينا مسما وما رأينا عرقيا على قسرة التوجه للمعارضة للرسول عليه الصلاة والسلام ما رأينا سائلا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن حقيقة سفات الله سمعوا الله سميعا بكير هما يسأل رسول الله اي اسمعوا بأذن ام بغير اذن ولا كيس يسمع لانه قال لان في شكابه ليس تمث به شيء وهو السميع البكير قال لان ليس تمث به شيء فآمنوا بذلك وقدقوا به تثبيتا لا تأخذه سبعة ابدا آمنوا بأنه رحمن وأنه رحيم بأنه سميع بصير مستوى على عرشه بأنه سبحانه وتعالى كما وفق لم يسألوا ما حكثت التفصفات وإلا تسهموا أنفسهم بما يريدون أن يسهموا الغيب بمعرفتهم والله يأتي في المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب ويسيمون الصلاة سألوه يسألونك عن المحيط يسألونك عن الوسامة يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الشهر الحرام تتالي فيه قالوا له يسألونك عن الأهلة كل هذا يسألوا عنه لماذا لم يسألوا مرة واحدة عن استثاة الله وأسمائه كما سأل المسلمون بعد ذلك من قبل على أنهم سألوا كثيرا من الأسلة التي لا يتوقف على الإجابة عليها رقم صحيح من أرقان السنين ما رأينا في القرآن يسألونك عن استوائك يسألونك عن سمعك يسألونك عن بطره وكيف يسألون وهو يؤونون أن ذات الحي الخيوم لا تشده أبدا ذوى تخلقه وعن سفاته سبحانه وتعالى وعن أسماءه سبحانه وتعالى التي جكرت في سفاته والتي سعدت عنها رسوله إنما تنسب إلى ذات الله ولم تنسب أبدا إلى ذات الخلق فاكذا كان يفعل المسلمون بأمن خطم عنه ولم يترقوا يقولهم بصبهات لم يتأخذهم بالصباح ولم تأخذهم صوتية ولم يجد به السلام ولم تنعرفهم عن العضاء صبهات ولا دلالات بل اسمعنوا كل الاسمان ومضى بسم الله وبسلمة الله يستحون الهندان ويستحون الممالك ويستجون سعوب الأرض من الجور والظيم والطغيان هكذا كان المسلمون بالأمر أما المسلمون العمر فيمارون ويجادلون في الشفاة الله واسمائي وحبون في المناس بدي انه كثير من الناس يقولوا قالوا لنا مكشى ان تسيبكم دائرة بالمنصورة ليه تسيبون دائرة بالمنصورة من ماك لانكم تشبينون الله ورد العالم لانكم تقولون ان ربنا تلت على عرشه وان ربنا تتقر على عرشه إننا كنت ينزل وسماء السنة كنت ينزل الناس معاد الله رب العالمين معاد الله رب العالمين أن يقول أنك السنة بهذا وهم يؤمنون بقول الله إيمان صادق الله ريب فيه ليست نفسه شيء وغير السنوع البطير مرة يقالوا لنا إنكم تكرهون رسول الله عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنكم سقولون للناس لا تصلوا عليه بدلائل الخيرات أو مجموعة الأوراق وننعم ونقول للناس كما قال ونقول لهم صلوا بالصلاه التي نزل بها جبريل عليه السلام وعلم الناس كيف يصلون على رسول الله عليه الصلاه والسلام قالوا لا نعلم ونحن نخشون المكاده باحذيتكم وتصيبكم داغره ان لا ترائكمون اليوم مصليين هنا فهل ترائكمون ان نخلع ثم ماذا تفعلون إذا كرون الرسول عليه الصلاة والسلام كما روا عليه البخار فإلى أنس ابن رضي الله عنه أتان رسول الله صليه عليه الصالح سبحات يبرد دعاة باطل دعاة الحق وإنما لن احتجلها فرصة لنجينا لكم إسلام الأمر الذي نجع ليه نحن اليوم. ما نجع ليه بشيء من عندنا وإنما نتعو إليه بكتاب الله وصنة رسول الله عليه الصلاة والسلامة لك أي المسلم أن تحاكبت الوضاعي تسمعه يدعوك إلى الله بكتاب الله وصنة رسول عليه الصلاة والسلامة كتاب الله ليس هو هذا الإجاب الذي يأمنه وليس, وليس هو الذي استرعى في الأموال وإنما كتاب الله الحص هو كتاب لما في السدور وهدني ورعنكم لقومي يؤمنون كل المسكبون بالأمر وخصونا الأشر آيات لا يتركونها حتى يقتلوها وحتى يقتهوها وحتى وعملوا بناتها أما اليوم فنجد كثيرا من القفاة ومشفاة الله ولكننا يتبونه وما تسب البطراء ما تسمع دون تدبر ودون تفكر حتى رأينا طاعة الناس لا يسر إلى القرآن إلا إذا كان يتضوه خارج ذو صوت منك تكسرني بالناغ من الوطن يطرون رعين الناس لا يسرون لكتاب الله إلا إذا كان وقرأه خلال أو علام رعين الناس لا يذكرون كتاب الله إلا في المآكم وإلا أهل المكادر وإلا أن يحلموه فمائم وأحجبه فخصاءاته الممكنة فعين الناس لا يحكمون كتاب الله ولكن يحكمون كتب الآخرين من خلق الله رب العالمين إذا جعلناهم إلى اكساب الله كما كان يطعى المسلمين بالأمر والله تبتركم بقول عبد الله ابن عباس رب الله عبد وقد رحلناك شبعة أصحاره في أمر من أمور فيه فقال له بعض الناس يبنى عباس لقد قال أبو بطري كذا فقال عمر كذا وقال ابن عباس رضي الله عنه وانتم تعلمون انا منزله ابن عباس وانتم تعلمون انا منزله ابي بكر يا عمر والانتم ايضا تعلمون انا منزله باذن الله ومنزله كره الله عليه الصلاه والسلام قال ابن عباس كنا بقول ابي بكر وبقول عمر من نسك انزل الله عليه السلام من الثلاثه اخرنا كما قال الله وقال رسول الله وتقومون لي خال أبو بطري وقال عمر هكذا كان يحسن عز الله بن عباد كتاب الله وصلة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهكذا كان يفعل المسلمون بالأن أن المسلمون اليوم رزق عليهم ما قال رسول الله ما قال الله إشفاده وقال الرسول يا رب إن قومي استكدوا هذا القرآن محضورا فنحن كنا قلنا إذا أرثنا أن نسلغ ما فيه وإذا أرثنا أن نحيط إلى عليه فلا سبيل لنا إلا نفس السبيل الذي رسول الله عليه الصلاة والسلام كنون المسلمون بالأمن يستمعون في قيوة الله فكذا رسولك في الله ويسلمونه بينهم ويسعون الله سرا وظهرا ولكنهم لا يحجون في دعائهم لله رب العالمين ولا يحجون في ما يذكرون الله رب العالمين أما المسلمون اليوم فإذا في مساكلهم في الله لا يحجون فساء الله ولا يتباركونه دونهم وإن راجوا الله وقفوا في حلقاته ما سمعها رسول الله عليه الصلاة والسلامة يرونه كما من من وذاك وذاك تمام تقرا الله محرفا لا يقرئون غير ولا يقرئون دين ولا يقرئون ترى من لا الله رب العالمين بعد يقول الله وبعد يكون هو هو وبعد يقول كذا وكذا مما لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يشرح المعاماته عليه الصلاه والسلام فاستمع بعض أصحابه تعلوا أصواتهم بجعاء فقال لهم أربعوا على أنفسكم ونشكفوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصنّا ولا خائفنا ولكنكم تدعون سميعا طريبا إن الذي تدعونه أتربوا إلى حديث من المعنط راحلته هكذا كان يدعون وهكذا كان يفعلون في تجيب الله لهم وانا راكون على الست والسلام قال لهم اسالوا الله وانتم مخلون من الجاهره ولكنني ارى ان غير الله ويرى فقل له يا اخي ما تستقل الله الا ما سالت الله فيقول ذلك الصبر حركه تاع التفكير وما كانش هو فراكون هكذا يستنى بقى 20 بطلب الطلب ده منه فبقى الآخر ممن لجاء لجاء النادسة لجاء النادسة لجاء النادسة كان يستهم الخير والخير أنه لم يستطع أن يتبع لعادي الساعة في عشرين عاما فكيف يستطيع ميلك أن يعطي هذا الذي حاجز عنه الله عشرين عاما كيف يستطيع أن يعطيه في بقية الحوضة الحكيم ومن أدراه أن الله لم يستجد له دعاءه يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام من سأل الله أعطاه واحدة من صلاة وميسمع الذين هنا وميسمع الذين في الخارج أيضا حتى لا يترك دعاء الله أبدا قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله أعطاه واحدة من صلاة إما أن يجيبها لك إن ساء قد تتبه لك وإما يعذبه عنها خيرا وإما أن يتذكر بها عنه الظنوبة فالك نتعاد مستحاد نتعاد مستحى من أفراه أن الله قد عوضه عنها خيرا وعطاه خيرا منها لم يأته الله ما خلق لم الله عوضا تذكر عنه دميرا بهذا سعاد فعلى كل حاله هو الراب وهو من المسجد الوفير الكبير الذي يحتجنها الله وعنده الله ياملا ما ينفع مال ولا قمون لَا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِسْأَيْهِ الْسَلِّيْهِ ولكن قل من ماذا يعطيس هذا الذي سبعه اي اعطيس من هذه السلاة اي اعطيس ما قلت اي اعطيس أيضا عن ما قلت اي اغفر عن تسجنون وغفار ذنوبه الله رب العالمين اسمع الى إبراهيم الذي سمعنا الله في عهده وقبل عهده المسلمين اسمع الى إبراهيم عليه السلام انما اريد به ان ينقذ النار وكانت النار في عزيزا فسبح الله وخسا منها المدينات عليها والقدها فانت قد ابراهيم عليه السلام يرميه في النار وبينما هو مقيم على النار جاءه في فريد عليه السلام ارسل الله له جبريل عليه السلام ارسل الله ليجبريل ليختبره دعيه من الى توقيت الله دعيه من الى سوال الله الى التوكل على الله ترى اتخيح النار ابراهيم عز السلام قال جبير ابراهيم انك حاجة يا ابراهيم وتذكر ابراهيم الانسحان وعلم انه انسحان من الله جلس العالمين وعلم انه انجامك السؤال انه انى ان يكون صادقا حصا في مدعا والله ان يكون قد اراقت النار وابذلها في مدع فقال لجبريل كلمه الحق ان الذي ياتي بامر صغير اليهه كل الخلق ان ما ليس خلقه وان الى الله واحب لله ويعلم وكيل ولا من صار من كثير ولا لما راى الشيخ فلان اعتقد على اراء الالم على طول وقعت ليه ورانس بسرعه أما له تكب تكب ان له استن رحيما ما قال في القران ابدا كتب على نفسه العذاب انا افترض انه كتب على نفسه الرحمه كتبها لك يا اخي ما صار على فهي تصبح الله عزة قال لك ذلك إني عملك وإن اتجاعك وإن سلوثك بالحوال يجب أن يكون مصباحا لهذا النبي صار الله رضو العالم من الاتفاق أن يستمون بالأمن كانوا يعتقدون تمام الاتفاق أن الله يعقد الله سمس له وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله وخاتم النبيين صلى نبي بعضه عما كثير من المسلمين اليوم واعتقدون ان الله له التركاء العزيزون واعتقدون مع اكشار الله كتب الاسراء يستمزون منها اكاردهم ويستمزون من هذه المعنى المسلمين ابن الان تبضل اكشار الله كثيرا فقحا فكان أسعد من السمر سعد ابيه البسرين كل التاريخ كل اخارك التاريخ التي لا يستطيع ان ينشرها منفر أي مجتمع استطاعت ان تنشعه مدنية أو, استطاع او استطاعت ان تنشعه قادية او استطاعت ان تنشعه قبارة كذلك المجتمع الذي انشاءه الله عليه الصلاة والسلام مجتمعا يسيبه التعايا صار المدين والإحواء الوتي القريب مجتمعا يستعاع فيه الكرد والجماعة بحقها وطالبت بالاستعانه بقوه الجماعه الواجبه وتستعان اليه الجماعه الى الفرد بحقه مجتمع متراابط متكامل لا عفته جرائم الا جرائم عفه لا تكافح على الاسباب امريكا التي ابتكرت حضارتها ومكانتها الان انها اخر لما حدث من جرائم واسمع فيها في كل تسريحه ثلاثة جرائيل مجتمع رسول الله عنه الصلاة والصلاة الذي شان من الفصل مجتمع الجريمة مجتمع الافتهاي مجتمع الميسر مجتمع الكنار مجتمع العرض الأقل باجرة مجتمع العرض الأسدار الفاتحة أصبح هذا المجتمع بجيل الله الحق مجتمع سلام مجتمع إحاق مجتمع محطة حتى لا قد صار الرسول فيه اذا اجنب ولا يراه انسان ابدا يؤمن تمام الايمان ان هنالك من قام را ولم يطلعه ابدا خير يؤمن تمام الايمان ان الله اكبر سبحان فصلى على رسول ولا ان وهلك هذا الجهد تعلم لو الله بروح قضبه الصاغره اما الغرم فاران الاله نخبع الجريمه فانا بالله على كل المنام اننا لن نطلعها قد بابى السواريه اي الصوابر السلطه ولم قبل وقوعها ولكن في الاسلام التقاء لمنع الجرائم قبل وقوعها اتفاع ايه تعالى في نفس كل مسلم سرطينا يسجا طينا هو ذلك الحي الذي نتلعى بحب الله وبالحيط من الله رب العالمين امنا نصاف اللي هم السرطة واذا رأيناه النائمين طرقنا وطلسنا وصمعنا الجرائم ولا, ولا نؤمن أبدا بأن الله يرانا ونحن نضمعنا أمن هم سرطينا سرطين لا يناب أبدا شرطي نبكره بإمان بالله رب العالمين شرطي نبكره بحق الله شرطي نبكره بواجبه وإذا أمان هذا الشرطي لقضة استطاع أن يستيقظ بطبعه فرقض طاقبه إلى طاقبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الله يقول إن الذين استطاعوا إذا نستهم طائف من الشيطان كذكرون وإذا هم نبكرون لقضة نعم فيها محزا قتل فيها والاتمهما يجد سؤال يتجتر فيكتر قالا فأقود صاحبه إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى صلطاء محمد عليه الصلاة والسلام مكررا معترسا جالبا ناكنا أرجم الرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يزمده أن يرجمه أن يقوم عليه الحد حتى ينتكن من هذا الجد الذي حواته رذبت ليسمى بروحه لله سبحانه وتعالى فاتحة تستخدم رحمته وموصره هكذا كان المسلمون بالأمس يقالون وهكذا يفعل المسلمون اليوم المسلمون بالأمس كانوا إذا ما يسمعوا مبسيا يحطي له سيدي لله وقالوا على ما هجل شكوات من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والصلاة الشافعي رضي الله عنه وعصاه قال برأي من, من الآراب فجاءه أحد الناس الصادقين بحديث على رسول الله عليه, عليه الصلاة والصلاة يخالف مع قال ثم قال للشافعي رضي الله عنه أتأخذ بها قرارة إذن وقالت رحمة النبي حتى إليه وقالت شافعي قول مكان لا يقولها إلا مؤمن يسلح بالله وأسمعي الله ويكر ساجدني لكلام الله ورحمة الله قالت شافعي أي سماء صغل منك وعي أسين تقول لني قلت قولا يقالت قول رسول الله عره الصلاة والصلاة هكذا قالت رضي الله عنه وآتاه ولكن المسلم الله يستيه مسلم في دونه هذا حلال وهذا حرام ويكتشق الحلال ويكتشق الحرام وقد يكون ما يحل وحراما وقد يكون ما أره وحلالا يطلق بيطة فالساب الله من يحلها له وآخر الأرماله فاعش حيران مستقبا طلقا بين الحلال والحرام لا يرضى عليكم امرؤ اتركه حلال ان يعيش بضاعه حرام اذا دخل ان يساله سائق التكسي في اعطيه هداما ويساله اخر فلا تعطيه غير ما طلب التكسي له عيران الا قد بكت الله حقا او هكذا يعيش في خطر مدمر هكذا يعيش و غير مقتنع الى ما لاحمد والله تعالى يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب والامان من الامن والامان والأم اذا ملئ القلب ملئ انن يتاملين في الحياه نعم بذكر الله قالت تطمئن قلوب المؤمن كل مريض اذا ثبت بالمرض وتامل لهن بيد Iga seda põhruks. Ja seda on allahe rastan ghaniida. Kaisnailu kallihto. أكذا كان يشكرنا الله فتطمئن لقلوبهم فما لا يشكرنا في حب الله جرد العالمي ما شعروا أبدا بخلق من الغرض ولا حذن على خائر أما المدنية الويلة أما المسلمين الغلم فيدنرهم الخلق العمير خالفا من الحاضر وخالفا من المستقبل يجيب واحدنا يكسر ماذا سيكون في غرض ماذا سيكون بعض ماذا سيكون لأولاده ماذا سيكون لأخصاده هكذا يكيء عيش في صلاة وقوت بينما الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحضنون يعني لا يحضنون أبدا بالمستقبل ولا يحضنون على مراد أبدا وأنهم يعتقدون أن مخاضرهم وأنهم يتقبلهم بيد الذي بيده كل شيء ولا يحضنون ولا يحضنون ولا اعلم اننا ان نستقبل ما كان بيدنا احسن مما بيدهم فكيف احزن علينا هكذا كان المسكين ابن وهكذا لا تعلم المسكين بالي ولا يرى هنا تعالما تديره تقبدت اليقظه تقبدت ساعات اليقظه شديده تاخذنا مره اخرى وتقودنا الى وتفوضنا للطريق الصحيح ونحن نجد أن نتوأنا للأيام وحاول القضاء على هذه الاسبة وحاول القضاء على هذه الاسبة إما إما لا يحاربون عرفتنا ولكنهم يحاربون الإسلامنا إما إما يعرفون تماما أن الخروة تفاير في أجهالهم الإسلام فهم إذا اتفعوا أنهم العرب فإما في العقيقة هم يحاربون الذي قرا ان كان قد نبال باليه التمديه لرنا الاسلام لا تزال هذه التمديه تتعلم تصنعها نارا على الاسلام تريد ان التخفيف في هذا الزمن في هذه الوقفه في هذه النقطه بتجمعات المجتمع نريد ان نتقدم عليها وان نضمن اخلاق الغرب وان وان نضمن تقوضهم بسراء او قرنسا او علميسا ولكن ما امل كما انتصر المسلمون في معالسهم وقت ان من انتصر من معالسنا اليوم الله ولكن اسمكم ايها المسلمون طريح علي الله عليه الصلاة والسلام طيني لاسأل الله العالمين أن يتكلم وإياكم كل أرمال أسوه والضاق والحية اللي استفقى جميعا بتاعيش الله هذا انه قلق النظام في الحلوة في الحلوة قيما بتيجي في الاخر لكن تبقى الحلوة ومعليش في جسانة خالق ومفاعدة مراعية فاصبلوا هذا الحلوة والسلام عليكم على حلوة الله <تصفيق> <تصفيق> لقد استضع الى رسالة ما تستيودك التي بينت لنا ما كان عليه مسلم الأمس من مسلم اليوم فقد صدقنا أن مسلم الأمس كانت قلوبهم رقيمة وكانت قلوبهم كلها مليئة بالإنسانية أما مسلم اليوم فهم يأكلون بعضهم بعض وذلك لأن مسلم الأرض عارفوا ربهم معرفة صحيحة فأبدوه عبادة سليمة على قاعدة سليمة عارفوا ربهم الله القوي فأخذوه